ألم الغضان تقلب؟ ألم يردك الرحمن؟ ألم يردك الرحمن؟ ألم يردك الرحمن؟, ألم يردك الرحمن, ألم يردك الرحمن حاشا وحاشا ان ترضى وفينا مؤذى صلى الله عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ترضح بيم أن تكون منعًا ونحن على جبل الضلال تقلل ألم يردك الرحمن ألم يردك الرحمن يا رسول الله في صورة ضحا وحشة وحشة أنت رضى وفينا مأذوب بالشر لنا إن الغونا دانا روحا جزا وحدا روحا خلق اروا اجزوا ودوا اول بشور محمد لا بشرا ل لله قل يا من جن وصاحب ديه ولد بقيه يا مولى التاري الشفيع بوصاحب ديه ولد بقيه او كتب لنا نالور جدي زياراتك يا حبيبي بنا Shut up! الله سبحانه على النابي محي الضلاء صلي وسلم يا سلام على النابي محي الضلاء والآل والصحب الكرام shenatch to shara la la bashara la la dilna mudda la la ala wal hada la la oh lalala badoshara la